ba in <laughs> ninga لَوْ كَانَ تَصْدِيقُ جِيْبِكَ تَأْرُجُ فِي بَأٍ مِرْغٌ غِرْسٌ عظمٌ إِلَى تَجَنَّحَ كِنَا نُرَغَبَ وأخيها <تصفيق> BS.